ليس الذر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الذر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاء وأقام الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والقراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك 117. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 118. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 119. فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف, بالمعروف وأداء